وما لا نعمان الى التخالف والفرض والواجب ذو ترادف وما لا إلى الى التخالف لما بين لك اقسام حكم الشرع التكنيفي واقسام الحكم الشرعي الوضعي أو الاقتضائي أو اللفظي اعبر بما شئت اراد ان يبين لك بعض ما يتعلق بهذه الأحكام من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح وستاتي المسائل المتوارد على هذا تنويع الا ما سيفصله مما يتعلق به بالدليل ونحوه والفرض والواجب ذو ترادف قال رحمه الله تعالى والفرض وعطف عليه الواجب والفرض له معنيان معنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي وكذلك الواجب له معنيان معنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي أما الفرض في اللغة فهو التقدير ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم ومنه قوله تعالى لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي معلوما مقدرا والثاني ياتي بمعنى التأثير الأول التقدير والثاني التأثير قال الجوهري الفرض الحز في الشيء وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر حز الذي يقع فيه الوتر يعني القوس عندما ترمي بالوتر يصيب المحل فيؤثر فيه الحز القاطع او الشق او نحو ذلك يسمى ماذا يسمى حزاً وقطعاً الثالث ياتي بمعنى الالزام ومنه قوله تعالى سوره انزلناها وفرضناها أي أوجبنا العمل بها الرابع بمعنى العطيه يقال فرضت له كذا وافترضته اي اعطيته لان ياتي الفرض بمعنى العطيه ففرضت له في الديوان قالها في الصحاح خامس بمعنى الانزال ومنه قوله تعالى ان الذي فرض عليك القران لرادك الى ميعاد اي انزل عليك القران قال البغوي هو قول أكثر المفسرين يعني في هذه الايه إن الذي فرض عليك القرآن ارادك الى معاد فرض عليك القران اي انزل عليك القرآن هذا قول اكثر المفسرين كما حكه البغوي رحمه الله تعالى سادس ياتي بمعنى الاباحه ومنه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له اي أباح الله له وهذه المعاني السته يجد ان يكون قول اهل اللغه الاتفاق عليها معاني سته وما بعدها فهو مختلف فيه قال الجوهري الفرض الحز في الشيء وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر والفرائض السهام المفروضة والتفريض التحذيذ لا يخرج عن المعاني السابقة وقال في القاموس الفرض التوقيت ومنه فمن فرض فيهن الحج والحز في الشيء كالتفريض ومن القوس موقع الوتر محل الذي يصيبه الوتر انتهى وقال في المصباح فرضه القوس فرضه بضم الفاء على وزن فعلة كفرجة فرضة القوس موضع حزها للوتر والفرضة في الحائط ونحوه كالفرجة على وزن فعلا وفرضه النهر الثلمه التي ينحدر منها الماء يعني يسقى منها وتصعد منها السفن يعني محط السفن وفرضت الخشبة فرضا من باب <تصفيق> ضرب من باب يعني اتى على وزن فعلى مضارع منه يفعله يفرض افرض ونحوذ ذلك فرضت الخشبة فرضا من باب ضرب حزستها وفرض القاضي النفقه فرضا اي قدرها وحكم بها والفريضه فعيل بمعنى مفعوله فعيله بمعنى مفعوله والجمع فرائض قيل اشتقاقها من الفرض وهو التقدير لان الفرائض مقدرات وكذلك وقيل من فرض القوس وفرض الله تعالى الاحكام انتهى اذا كلها تدور حول المعاني السابقة وقال ابن الهائم في شرح منظومته كما حكاه عنه في التحبير أصل الفرض في اللغة القطع والحز وهذا المعنى أكثر اهل اللغه يبداون به ومنه فرد القوس بفتح الفاء وفرضتها بضمها للحز الذي يقع فيه الوتر وفرضه النهر ثلمته التي منها يسقى ثم قال ويجيء لمعان اخرى وذكرها ذكر المعاني السابقه سته ثم قال فيجوز أن تكون الفريضة حقيقة في المعاني السته يعني الفرض بالمعاني السابقة سته وهي التقدير والتاثير والالزام والعطيه والانزال والاباحه هذه ست معاني هل لفظ الفرض فيها حقيقة قل يجوز أن يكون حقيقة في المعاني السته أو في القدر المشترك بينها وهو التقدير فيكون حقيقة في القدر المشترك فيكون مقولا بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وهو خلاف الاصل خلاف الاصل يعني القول بكونها بكون الفرض حقيقة في المعاني السته اولى من القول ب كونها مشتركه او متواطئه لأن الاشتراك خلاف الاصل والتواطؤ خلاف الاصل اذا اختلف أهل اللغة كقاعده عامه إذا اختلف اهل اللغة في اللفظ هل هو مشترك أو لا الثاني مرجح الا اذا اتى الاول بدليل واضح بين إذا اختلف هل هو متواطئ أو لا الثاني هو الراجح الا اذا اتى الاول وقال بالتواطؤ بدليل واضح لأن الاصل وضع كل لفظ بإزاء معنى هذا الأصل ولذلك مر معنا تعريف الوضع مرارا وهو جعل اللفظ ها بإزاء معنى او دليلا على المعنى لفظ معنى اذا كل معنى له لفظ خاص هذا الاصوب في لسان العرب فاذا ادعى بان اللفظ قد وضع لمعنيين فأكثر يحتاج يحتجل ماذا يحتجل بدليل فان جاء بدليل على العين والراس والى نفينا التواطؤ ونفينا كذلك الاشتراك اذا جوز قولين ان تكون حقيقه في المعاني الستة أو في القدر المشترك بينها وهو التقدير فيكون مقولا بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ ويجوز قول ثالث احتمال ثالث ويجوز أن يكون حقيقة في القاطع مجازا في غيره مجازا في غيره يعني في القاطع هو حقيقه ومعده من الانزال والعطيه ونحوه فهو فهو مجاز مدلي قال لتصريح كثير من أهل اللغة باصله وهذا يحتاج لدليل احتاج إلى دليل والصواب هو الأول أن الفرض هو حقيقة في المعاني السته قال المرداوي وهو كلام جامع كلام جامع كلام ابن الهائم كلام جامع لانه اتى بالاقوال كلها ثم جعل هذا الخلاف في تفسير لفظ الفرض اما انه حقيقه في الجميع او في القدر المشترك وهو التقدير حينئذ نكون مشتركا او متواطئا او يكون حقيقة في الحز والقطع ومعده فهو فهو مجاز والمجاز يحتاج إلى الى دليل ولا دليل والاصل الحمل اللفظ على حقيقته والأول حينئذ نكون مرجحا وهو استعمال اللفظ في المعاني السته والواجب والفرض والواجب واجب لغه الساقط والثابت واجب على وزن فاعل وجب يجب حينئذ نقول واجب مثل قاتل يقتل فهو قاتل وهكذا فاللغه الواجب في اللغة الساقط والثابت يعني ساقط معنى استعمل فيه لفظ الواجب ومعنى آخر ليس الساقط بمعنى الثابت هنا فإنما هذا جاء له استعمال وهذا له جاء وهذا جاء له استعمال اذا جمع بينهما أو اكثر الاصليين اهل اللغه يجمعون بين هذين المعنيين الساقط والثابت وليس المراد انه يجمع بينهما في لفظ واحد وانما المراد انه جاء بهذا الاستعمال وجاء بهذا الاستعمال قال الجوهري وجب الشيء لزما يجب وجوبا وأوجبه الله تعالى إذا وجب الشيء لزما جاء بمعنى بمعنى اللزوم وهذا سر اختيار الاصوليين اللفظ الواجب الذي سياتي تعريفه او الذي عرف في التقسيم بكونه ماذا بكونه لازم لأن الواجب الشرعي لازم والواجب أو من استعمالات الواجب في لسان العربي معناه بمعنى اللازم او كذلك لكن له استعمالات أخرى قال الجوهري وجب الشيء لزما يجب وجوبا وأوجبه الله تعالى يعني الزام به واستوجبه أي استحقه اذن استوجبه يعني ياتي الايجاب والواجب بمعنى الاستحقاق وانتبه الاستحقاق اعم من من الواجب للصلاح عند الاصوليين اعم من الواجب للصلاح عند الاصوليين قال والوجبه السقطه مع الهده شيء سقط فاظهر صوتا سمى واجبا سماه واجبا ولذلك لما سمع الصحابه وجبه وجبه يعني شيء سقط مع ماذا مع الصوت كلاهما معا ووجب الميت إذا سقط ومات سقط ومات قال في القاموس وجب يجب وجبه سقطة والشمس وجبا ووجوبا غابت والوجبة السقطة مع الهده أو صوت الساقط سقطه مع الهده أو صوت الساقط يعني على المركب او على الصوت فقط قال الطوفي قلت فالواجب هو اللازم المستحق هو اللازم المستحق وقد اشتهر في السنه الفقهاء ان الوجوب في اللغة السقوط وهو ايضا عربي صحيح أيضا عربي صحيح لكن الظاهر أن الطوفي اختار بانه اللازم المستحق بناء على المعنى للصلاح وإلا هو في لسان العرب أعم من من المعنى للصلاحه للقاعده السابقة وهي أن الحقائق الشرعيه والحقائق العرفيه هي أخص مطلقا من الحقائق اللغوية هذه القاعده مطلقه فيكون المعنى اللغوي أعم حينئذ لابد هنا ان يكون ماذا أن يكون معنى الواجب أعم من المعنى للصلاحه حينئذ المعنى للصلاحه كما سياتي أنه ما عوقب تاركه مثلا هذا أخص من مطلق الواجب في لسان العاره لانه يعتبر الساقط وهذا قد سقط عليه وقد لا يلزمه وياتي بمعنى اللزوم وياتي بمعنى الثبوت والذي يثبت لا يلزم منه ان يكون ثابتا لا يلزم منه ان يكون واجبا المندوب ثابت وكذلك الواجب ثابت اذا المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي ولعل الطوف يرجح هنا بمرجح الاصلاحي ولا سقيم له ذلك اذا قوله الواجب هو اللازم المستحق ان عن به التخصيص بأن هذا المعنى هو الراجح هذا الضعيف لا يعتبر بمرجح هو مجرد الصلاح عند الاصوليين وهذا لا يستقيم أن يكون مرجحا بل السعم للواجب معنى اللازم والسعم للواجب بغير معنى اللازم اذا تخصيصه باللازم المستحق هذا فيه نظر ولذلك قال قد اشتهر في انسنة الفقهاء أن الوجوب في اللغة السقوط وهو أيضا عربي صحيح ثم قال وحينئذ معنى قولنا الوجوب في اللغة السقوط هو أن نتخيل الحكم أو الشيء الواجب جزما سقط أي وقع على المكلف من الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق عباده هذا معنى الترابط بين بين الامرين إذا قيل بر الوالدين واجب حينئذ الواجب بمعنى ماذا بمعنى سقط على على المكلف سقط على على المكلف لكن سقوطه على المكلف لا يلزم منه الواجب للصلاح لا يلزم منه الواجب للصلاح لأن الشريعه كلها ساقط على المكلف بمعنى ماذا بمعنى انه مطالب بالامتثال وأمر بالطاعة مطلقا في النوافل والفرائض فاذا كان كذلك حينئذ التفسير الذي ذكره الطوفي في المعنيين السابق وهذا هو بملاحظه المعنى للصلاح بملاحظه المعنى للصلاح قال في المصباح وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة اللازمه وثبت اذا ياتي بمعنى الثبوت والثبوت أعم من اللزوم وياتي بمعنى بمعنى اللزوم وهو اخص من معنى من معنى الثبوت وقال الطوفي في شرحه التحقيق في الوجوب لغة أنه بمعنى الثبوت والاستقرار وياتي بمعنى الثبوت والاستقرار لكنه ليس هو عينه من كل وجه بل جاء بمعنى الثبوت والاستقرار وجاء بمعنى الساقط وجاء بمعنى اللازم الى اخره واذا كان كذلك فهو اعم وتخصيصه انما خصصه بالمعنى للصلاح او الذي جعله يرجح هذا المعنى فكانه يقول أخذ الاصوليون لفظ الواجب من المعنى اللغوي مراعتا لمعنى الثبوت والاستقرار على هذا الكلام لا إشكال فيه مرجح عنده هو اما جعله المعنى اللغوي الذي لا يفهم منه غيره فهذا لا يسلم له لانه استعمل في الثبوت والاستقرار واستعمل في في معنى آخر اذا ثم ثم ملاحظه مناسبه بين المعنى للصلاح والمعنى اللغوي هذا لابد منها حينئذ يقال بأن الواجب له معان أي هذه المعاني انسب للمعنى للصلاح قد يقول بعضهم السقوط وقد يقول بعضهم الاستقرار وقد يقول بعضهم الثبوت قل ما شئت لكن لابد بمناسبه بين بين النوعين كالشأن في تعريف الصلاة والزكاه ونحوها من الحقائق الشرعيه قال التحقيق في الوجوب لغة أنه بمعنى الثبوت والاستقرار وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته فمعنى الشمس وجبت ثبت غروبها واستقر ووجب الميت ثبت موته واستقر وسقط كذلك ما قال في في القاموس وقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها أي ثبتت واستقرت في الأرض ووجب المهر والدين وثبت في محله واستقر إلى غير ذلك انتهى كلامه اذا تخصيصه فيه نظر ولكن ما ذكره ائمه اللغة هو هو المعتمد ان الواجب يأتي بمعنى ثابت بمعنى الساقط بمعنى, بمعنى اللازم استعمل في مواضع بهذه المعاني الثلاثه لكن المناسب بينه وبين المعنى للصلاح منهم من يرى أنه بمعنى الساقط ومنه من يرى انه بمعنى الثابت وهكذا ومن امثله الثبوت قول صلى الله عليه وسلم اسالك موجبات رحمتك أي مثبتات موجبات يعني الأشياء التي توجب يعني تثبت الرحمه فيترتب عليها ماذا الرحمة حين يريد هذا اللفظ بمعنى بمعنى الثبوت بمعنى الثبوت واذا عرف المعنى اللغوي ثم عرف المعنى الاصطلاحي حينئذ ليس المراد هنا وهذا قد وقع خطا عند بعض الفقهاء قديما وحديثا انه يفسر اللفظ الوارد في نصوص الوحيين كالواجب مثلا بالمعاني للصلاحية وهذا خطأ يعتبر خطا اصوليا بمعنى أن تعريف الواجب وتعريف الندب والمندوب وتعريف المباح لاخره هذه التعانيف تسمى حقائق عرفيه حقائق عرفيه لكن إذا جاء في نصوص الوحيين جاء لفظ الواجب في القران جاء لفظ الواجب في السنه جاء لفظ الحرام جاء لفظ المكروه لا يفسر بالمعنى للصلاحيه وإنما الأصل فيه أنه يحمل على المعنى اللغوي لأن هذه الحقائق الشرعيه هذه الحقائق هذه الحقائق العرفيه ليست بحقائق شرعيه الحقيقه الشرعيه اللفظ والمعنى من الشرعي والحقائق العرفيه اللفظ من اللغة والمعنى من المجتهدين من ارباب الفن كالنحات الاصوليين والفقهاء الى اخره لا يحمل المعنى او اللفظ الشرعي على معان حادثه بعده بعد القطاع الوحي وهذا خطا هذا يعتبر خطا اصوليا عند عند كثير من أرباب التصنيف في هذا الفل حينئذ نقول الفرق أو النظر في المعنى اللغوي في الواجب يفيدك أنه ليس بالمعنى للصلاح ثم إذا جاء اللفظ في الكتاب يرجع اصلا الى المعنى اللغوي الا اذا دلت قرينه بان المراد المعنى الاصطلاحي حينئذ نقول لا اشكالا فيه. إشكال فيه ولذلك قول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتلم فهيما بعضهم واجب ماذا ما عقبه تاركه هذا خطا لان هذا التعريف ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفه الصحابه وانما هو تعريف حادث وانما نقول واجب يعني ثابت ثبت في حق المكلف والثبوت عام كونه واجبا او مندوبا ان يحمل على أقل الاحوال وهو وهو الندم ولا يحمل على على الواجب هذا يعتبر خطا اصوليا بمعنى انه يفسر اللفظ بالحقيقه العرفيه ورده هكذا تقول الحقيقة العرفيه هذه حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يحمل اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم على معنى حادث بعده هذا ليس بصواب بخلاف المعاني الشرعيه يعني الحقائق الشرعيه كتفسير الإيمان وتفسير الطهارة وتفسير الإسلام والكفر ونحو ذلك هذه جاء بها الشرع هو الذي تلفظ بها نطق بها وهو الذي فسرها حينئذ كل ما وجد لفظ الايمان في الكتاب والسنه حمل على المعنى الشرعي ولا نرجع إلى المعنى اللغوي لكن إذا لم يكن ثمه معنى شرعي حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي إلا إذا وجد معنى العرفي والمعنى العرفي قد لا يكون موجودا حينئذ نرجع من المعنى الشرعي الى المعنى اللغوي واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي مراتب ثلاث الشرعي اولا ثم العرف ان كان ثم عرف والا قد لا يكون له عرف ليس كل لفظ له عرف انما قد نرجع الى المعاني اللغويه فان لم يكن عرف رجعنا الى المعنى اللغوي وهذه للصلاحات ليس لها عرف وليس لها حقائق شرعية فلنرجع فيها إلى المعاني اللغويه معاني اللغه فانتبه لهذا لانه قد يستدل البعض بالمصطلحات الحادثه على المعاني أو على الالفاظ الشرعيه يقول هذا خاطئون ولذلك قول الجمهور في مساله المبيت في منى وهذه من المسائل الواجبه اقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم العباء رخص قالوا ضدها ماذا العزيمه هذا مصطلح خاص حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يفسر الترخيص هنا بمعنى ما يقابل العزيمة بمعنى ان الاصل واجب ورخص للعباس تقول هذا خطا هذا خطا فقهي اصولي دبع بين الأمرين ولذلك الحديث نفسه جاء في روايه مسلم الساذن العباس فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ماذا على أن الرخص هنا بمعنى بالمعنى اللغوي يسر و وذلك لا يلزم منه ان يكون واجبا لأن المندوب قد يكون فيه نوع مشقه بس كذلك المندوب لذلك هو حكم تكليفي قد يعتكف الانسان 10 ايام وفي مشقة قد يصوم يوما ويترك يوما وفي مشقة في الصيف في مشقه او لا في مشقة إذا المندوب في مشقه فكون العباس ساذن من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المبيت في منى لا يدل على أنه العصر فيه الوجوب بل الصواب انه سنه يعتبر من من السنن وامال الاستدلال بالترخيص نقول هذا بناء على تفسير اللفظ الشرعي بمصلح حادث وهذا خطأ فقهي اصولي ليس ب بصواب بل الرجوع في مثل هذه الالفاظ للمعاني اللغويه ولا نرجع إلى المعاني الصلاحية البتة وإلا لزم الزام النبي صلى الله عليه وسلم والزام الصحابه بما حدث متاخرا انما هذه اراد بها الفقهاء ماذا ارادوا بها ضبط العلوم فقط اذا بينوا فيما يتعارفون بينهم إذا قيل هذا واجب هذا ركن هذا شرط هذه كل الصلاحات ولذلك لم يريد لفظ الشرط والركن إلا شيء يسير في في عاده الصحابه وكذلك من بعدهم انما هي الصلاحات الحادثه اذا فهمنا لمعنى الفرض في اللغه والواجب في اللغه فيه فائده كبيره وهي تعرف ان الفرض له عدة معاني والواجب له عدة معاني حين اذا جاء في الشرع الفرض والواجب فالاصل فيه حمله على المعاني اللغويه ولا مانع ان يراد به المعنى للصلاح لكن لابد من قرينه واضحه بينه لانه خلاف الاصل واللفظ لا يحمل على خلاف اصله الا بقرينة إذا كان كذلك حينئذ نقول لا لا اشكاله اما الاصل فهو حمله على المعاني اللغويه اذا أصل الفرض في اللغة يدل على التاثير في شيء من حزن أو قطع واصل الوجوب السقوط والوقوع السقوط والوقوع وعلى مختار الطوفي الثبوت والاستقرار كل معاني ورد بها لسان العرب تحديد معنى معين قد يقال قد يقال بانه الغالب استعماله في كذا لا اشكال لكنه استعمل في معنى السقوط واستعمل في معنى الوقوع وهو بمعنى واستعمل في معنى الثبوت وكذلك الاستقرار وبعض أهل اللغة عرفوا الفرض بالواجب في اللغة يعني فسروا الفرض بالواجب وهذا اظنه تاثروا بالمصطلحات المتاخره تاثروا بالمصطلحات المتأخرة الا لما ذكر الفرض لم يذكر معه لفظ الواجب واذا ذكر الواجب لم يذكر معه لفظ الفرض بعض أهل اللغة قد يكون ثم تاثر بالمصطلحات الحادثه ففسر الفرض ب بالواجب قال الجوهري الفرض ما اوجبه الله تعالى هذا معنى شرعي لكن ليس هو المعنى اللغوي اصاله لان وضع اللفظ للمعنى هذا قبل الشرع اولى قبل الشرع اللغة وجدت قبل بعثه قبل ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم هل استعمل الفرض ولم يرد به ما اوجبه الله تعالى فمن أين حصل هذا المعنى حصل بي التاثر بالشرع فلما كان هؤلاء ينظرون في كلام أهل الرسل فسروا هذا المعنى بهذا فسروا هذا اللفظ بهذا المعنى حينئذ يكون هذا المعنى دخيلا لانه قال الفرض ما اوجبه الله الفرض في لسان العرب ما اوجبه الله تعالى هذا معنى شرعي هذا معنى معنى شرعي ففسر المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي وان شئت قل فسر المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي هذا يعتبر من من التداخل فينتبه لبعض المعاجم ليس كل ما قاله ارباب المعاجم يؤخذ هكذا على عواهنه وانما ينظر فيه واو الفرض ما اوجبه الله تعالى سمي بذلك لان له معالم وحدودا اذا هو معنى الصلاح او شيء تقول معنى الشرع وقوله تعالى قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا اي مقتطعا ومحدودا وقال ابن فارس ومن الباب اشتقاق الفرض الذي اوجبه الله تعالى اشتقاق الفرض الذي اوجبه الله تعالى هذا كذلك نفارسونك الجوهري تعثر بالمعاني للصلاحية او الشرعيه ففسروا المعنى اللغوي بهذا للصلاح الحادث المتاخر ودليلنا وحجتنا أن نقول أن اللغة سابقة على الشرع اللغه موجوده قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان هذه الالفاظ سابقه في المعاني هنيد ما ثبت لفظه لمعناه لا يتجاوز به لغيره هذا الاصل فيه فاذا وضع اهل اللغه الفرض لمعنى التقدير اذا لا لا يتجاوز هذا اللفظ لمعنى اخر كما اطلق اللفظ السماء على المعهود والارض على المعهود اذا لا يتجاوز به فلا يسمى الأرض تسمى الأرض سماء ولا تسمى السماء أرض ولا حصل تبديل وتغيير وكذلك الفرض لم ينطق به العربي مريدا به ما اوجبه الله تعالى لانه لم يدرك الشرع اصلا اذا هذه يعتبر من الأمور المؤثر على أرباب المعاجم وقال ابن منظور فرضت الشيء أفرضه فرضا باب ضرب وفرضته للتكثير اوجبته هذا كذلك اعتبر من من الدخيل اذا حاصل هنا أن الفرض له معاني الخاصه والواجب له معاني خاصه وظاهر صنيع أهل اللغة عامه أن معاني الفرض ليست هي معاني الواجب ومعاني الواجب ليست هي معاني الفرض فان قيل بان بعض أهل اللغة فسروا الفرض بالواجب أو بالعكس نقول هذا دخيل والعلم عند الله هذا يعتبر من من الدخيل والحجه ما ذكرته لكم سابقا هذا الواجب باعتبار المعنى اللغوي واما الواجب الصلاح فهو ما اقتضى الشرع فعله قضاء جازما ما اي فعل المكلف ما تصدق على فعل المكلف اقتضى الشارع يعني طلب الشارع شرع شارع الاشكال فيه وان يصدق على الباري جل وعلا كما يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه حكم الله تعالى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم من الاجماع والقياس ما اقتضى الشرع يعني الكتاب السنه اجماع القياس اذ لا دليل تثبت به الاحكام الشرعيه الا هذه الاربعه على الصعيد مطلقا اجماع القياس فرعان عن الكتاب والسنه بل بعضهم جعل الدليل محصورا في واحد اول الكتاب لأن حجية السنة ثبتت بالكتاب وحجيه الاجماع <تصفيق> ثبتت بالكتاب والسنه وحجية القياس ثبتت بالكتاب والسنه والاجماع اذا القياس فرع عن الثلاثة والاجماع فرع عن الاثنين والسنه فرع عن, عن الكتاب اذا رجعت الى واحد وهو وهو الكتاب اذا ليس عندنا دليل الا الكتاب وما دل عليه الكتاب اذا مقتضى الشرع فالشرع هنا عام يصدق على ما تثبت به الادله اما ما عدا ذلك من القواعد التي يذكرها باب الاصول فهي صواب فيها انها ليست بادله شرعيه ليست بادله شرعيه سواء كانت المصالح المرسله او قول الصحابي او, قول أو غير ذلك مما ياتي ذكره ان شاء الله تعالى مقتضى الشرع فعله خرج به مقتضى الشرع تركه وهو المحرم والمكروه محرم والمكروه لان اقتضى الشرع تركه يعني طلب الشرع الترك لأن ما طلب الشارع ما يطلبه الشارع او الشارع اما يكون كفاً تركان وإما يكون ايجاده الأول يدخل تحته الكراهه والتحريم ما طلب الشارع تركه والثاني الذي وما طلبه الشارع فعله يشمل نوعين الايجاب والندب او الواجب والمندوب اذا فعله ما اقتضى الشرع فعله يعني طلب ايجاده تحصيله لم يكن ثم طلب ايجاده وهذا شرط في صحه المكلف به وخرج التحريم والكراب بقي معنا المندوب أو الندب قال اقتضاءا جازما اقتضاءا جازما بمعنى انه رتب الوعيد على الترك هذا معنى جازما جزمه هنا القطع بمعنى انه رتب الوعيد على الترك والوعيد على الترك يؤخذ من جهتين تنصيص عليه ثانيا من صيغه افعل هذا الذي اعنيه من صيغه صيغه مباشرة مباشره وحدها تدل على ماذا على انها مقتضيه للعقوبه هذا بدليل الشرع بدليل بدليل الشرع ولذلك لما أمر الله تعالى ابليس بالسجود كذلك سجد لادم قال اف عصيت امري دل على ماذا على ان الترك وعدم الامتثال يسمى معصيه والمعصيه يترتب عليها العقوبه اذا افعل صلي لا نحتاج ان نقول صلي والا اذا اذا لم تصلي فلك النار او الى اخره مما يترتب على على الترك لا هذا يعتبر مؤكدا لما دلت عليه صيغه افعل صيغه افعل وحدها مباشرة تدل على أن ذلك المأمور به معرض للعقاب بل انه مستحق للعقوبه حينئذ نقول نأخذ الجزم من جهتين من حيث كونه رتب العقوب على الترك إذا جاء النص عليه ثانيا إذا لم يرد نص حينئذ نقول صيغه افعل تدل على, على ذلك اذا اقتضاء جازما أي طلبا طلبا جازما وهذا التعريف للواجب كما مر معنا باعتبار محل الحكم ومتعلقه واجب وان الواجب هذه صفه ل فعل المكلف ولذلك يقول ما ما مقتضى ما, ما هل تسقط على ماذا على فعل المكلف فعلك انت قولك اعتقادك عملك بالجوارح واللسان قوله ويدخل فيه الترك على الصحيح ان اذا يشمل هذه الاربعه الاشياء الاعتقاد والقول باللسان وعمل الجوارح والاركان ويدخل فيه على الصحيح الترك والترك فعل في صحيح المذهب وياتي بحثه في في محل ان شاء الله تعالى حينئذ نقول فعل اقتضى طلب الشارع فعله يعني ايجاده حينئذ متعلق الإجاب هو فعل مكلف فعرف حينئذ بهذا الاعتبار باعتبار كونه فعلا المكلف اما باعتبار الحكم نفسه حينئذ نقول الواجب أو الإجاب هو اقتضاء الفعل الجازم اقتضاء الفعل الجاز يعني طلب الفعل الجازم حينئذ يختص بماذا اختص بالاجاب فلما قال الإجاب الاجاب عرفنا انه حكم الله تعالى عندنا ايجاب ووجوب وواجب الاجاب والوجوب وصفان للدليل الاجاب والوجوب وصفان للدليل واما الواجب فهو وصف لفعل كه انت فلذلك تقول صليت اديت الصلاه اذا فعلت, فعلت واجبا ولا يصح ان تقول فعلته ايجابا ولا فعلت وجوبا صحيح لا يصح ان تقول فعلت ايجابا ولا وجوبا وانما تقول فعلت واجبا اديت واجبا فالواجبات والمحرمات والمكروهات والمندوبات والمباحات هي افعال المكلفين وامم الايجاب هذا وصف لكلام البارجه اللعاله فاذا قلت اقيم الصلاه قول تعالى اقيم الصلاه نقول هذا باعتبار اسناده الى البارجه اللعاله يسمى ايجابا باعتبار مدلول مفهومه وما دل عليه يسمى وجوبا باعتبار كونه متعلقا بفعل المكلف ففعل المكلف يسمى يسمى واجبا على هذا النمط هذا التعريف الذي سبق باعتبار التقسيم يذكره الاصوليون باعتبار التقسيم ولذلك لو تاملت ما ما في كتب الاصول فيذكرون تعريف الايجاب والواجب في معرض التقسيم فله معنى خاص واذا ذكروا الواجب بانفكاك عن التقسيم عرفوه بتعريف اخر عرفوه بتعريف اخر إذا علم ذلك فلهم في حد الواجب حدود كثيرا قل أن تسلم من من خدش أحدها والنظر في تعريفات الواجب فيها فوائد اصوليه كثيرة جدا اعتبال العقاب وعدمه وكذلك فوائد تتعلق به لباب المعتقد ونحوه قيل الواجب هذا التعريف الاول واعتمد هنا ما ذكره صاحب التحبير فانه اوفما جمع في هذا المقام وكذلك من اختصر كتابه وهو فتوحي الواجب ما يعاقب تاركه الواجب ما يعاقب تاركه هذا مشهور في كتب المختصرات ما اسم موصول بمعنى الذي اذا يطلق على ماذا على فعل المكلف يعاقب تاركه ضمير هنا يعود الى ما اذا تارك الفعل فعل المكلف ذاته تركه يعاقب. يعاقب ومن الذي يعاقبه آه. من الذي يعاقبه الله عز وجل اولي الامر يعاقب بامر الشارع يعاقب بأمر الشارع لانه قد يعاقب ب ها بامر ولي الامر وقد يعاقب إذا كان العقاب لا يترتب عليه عقوبه في الدنيا يعاقب في القبر يعاقب بعد ذلك اذا ما يعاقب أي فعل يعاقب العقاب الجزاء بالشر جزاء ب بالشر او ما يلحق الانسان بعد الذنب من المحنة في الاخره أو في الدنيا ويسمى العقوبه العقاب والعقوبه بمعنى واحد ما يترتب على الذنب يعني من شر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الاخره قد يكون في الدنيا بفعل الله تعالى المحر وقد يكون على يد أحد من من الخلق رد هذا التعريف بجواز العفو إذا قيل بأن الواجب ما عقب تاركه او يعاقب تاركه قالوا يلزم من ذلك أن كل واجب لابد بد يعاقب في الاخره وهذا باطل هذا هذا باطل اذ من الواجب ما يموت صاحبه تاركه دون توبه فيعفو الله تعالى عنه اذا وجد واجب لا يعاقب تاركه فصار نقضا للحده بطل الحد يعني ليس بجامع ليس ليس بجامع وعليه يقال الواجب على نوعين واجب يعاقب تاركه بالفعل واجب يعفى عن تاركه فلا يعاقب واختص التعريف بماذا بالأول دون الثاني ولذلك انتقد هذا التعريف ويكاد ان يكون اطباق من الشراح في نقده بكون بعض أفراد الواجب قد يعفى عن تاركه حينئذ يكون نقضا لهذا التعريف رد ذلك بجواز العفو يعني عفو الله يعز وجل عفوي يعني من الله وعفو الله عز وجل عن خلقه والصفح وترك عقوبه المستحق قالوا عفا عنه ذنبه وعفا له ذنبه وعن ذنبه يعني تعدى ب ها بعن ويتعدى باللام نعم يتعدى بعن ويتعدى باللام و يتعدى بنفس عفا عنه ذنبه وعفا له ذنبه عن ذنبه تعدى باللام وعن فقط باللام وعن فقط وهو المحو والامحاء محو والامحاء اذا رد هذا التعليل بجواز العفو وكل من استحق عقوبة فتركت فقد عفي عنه كل من استحق عقوبة فتركت فقد عفي عنهم قال التحبير وجه الردي هو ان قولهم الواجب ما يعاقب تاركه يقتضي أن كل واجب فإن تاركه يعاقب أن كل واجب فإن تاركه يعاقب وليس الأمر كذلك لجواز أن يعفو الله تعالى عنه أو يسقط العقابه بتوبة أو استغفار أو دعاء داع وبالجمله فترك الواجب وفعل المحظور سبب للعقابي سبب للعقابي غير أن الحكم يجوز تخلفه عن سببه لمانع أو انتفاء شرط أو معارض مقاوم أو راجح بمعنى أن العصر هو استحقاق العقوبه لكن قد لا تترتب العقوب على على الترك لداع من الدواعي المذكورة واذا جاز العفو عن ترك الواجب اقتضى الحد المذكور الا يكون هذا الواجب المتروك واجبا لأن تاركه لم يعاقب فانتقض الحد انتقض الحد عرفنا وجه الرد ما يعاقب تاركه هذا اختص بنوع من نوعي الواجب وهو أن الواجب على نوعين واجب يعاقب تاركه بالفعل ثاني واجب يعفو الله تعالى عن تاركه اين اذا انتقض الحد بوجود واجب تركه عبد ولم يعاقب عليه اين الحد لا يعتبر لا يعتبر صحيحا وهذا عند التامل لا يصلح ان يكون اعتراضا على على الحد لماذا لأن النظر في ترتب العقوبه على الترك هو باعتبار الشرع فقط واما بملاحظه العفو فهو خارج عن الح... عن الشرع خارج عن الحد بمعنى ان الشرع امر وبين ان كل من ترك هذا الواجب فالعقوبه أصل لهم كونه يعفو عنه لا يعفو هذا ليس في شأن المكلفين ولذلك كل من زنى فالاصل فيه أنه يعاقب هذا الأصل فيه ولذلك يع... ليس كل من زنى كل من ترك الصومه مثلا فالاصل فيه أنه صوم رمضان فالاصل فيه أنه معاقب هذا الاصل فيه يعفى عنه أو لا يعفى هذا أمر متعلق بالباري وليس متعلقا به بشان المكلفين والعصر فيه ان نظر في الكتاب والسنه إنما يكون باعتبار الالفاظ فلا يوجد أمر واجب في الكتاب إلا وهو مقرون بالعقوبه اما نصا وإما ضمن كما ذكرناه لازما يعني اما أن ينص عليه وإما واما لا يأتي نص ولكن ناخذ من صيغه افعل يعني ما دل على على الوجوب وعليه نقول كل واجب من الاصل فيه أن تاركه يعاقب وهذا هذا هذا مستقيم ولا اشكاله فيه ولا يتعارض مع ماذا مع كون قد يعفى عنه أو لا يعفى هذا ليس بايدينا وليس من شاننا وليس محل بحثنا اصلا وإنما نثبت اصلا عاما بكون اهل السنه والجماعه يعتقدون أن أصحاب الكبائر اذا ماتوا على كبائرهم دون توبه فما قالهم انهم تحت مشيئه البارئه جل وعلا من شاء عفا عنه عفا ومن لم يشا عذبه على حسب ذنبه هذه عقيده اهل السنه والجماعه هذا أمر منفكن عن مساله الواجب ونحن نبحث عن ماذا عن ما يدل على عليه الشرع من كون هذا الفعل مطلوب الايجاد على وجه الجزمي وهذا يؤخذ من الالفاظ فاذا كان كذلك نقول قولهم بانه يلزم منه أن بعض أفراد ذلك الواجب ان قد لا يعذب قال هذا ليس باراده لماذا لان هذا متعلق بالبارئ جل وعلا وبحثنا ليس في هذا الموضع بحثنا فيما كيف نفهم الواجب من الكتاب والسنه المعامله مع الالفاظ فالنظر فيه باعتبار اللفظ حينئذ نقول الأصل كل واجب ان تاركه يعاقب هذا الاصل فيه واعتقاده لا يمنع لنفترق عن المعتزله المعتزله عندهم كل من ترك واجبا يجب العقوبه واجبا لانهم لا يرون ماذا لا يرون انه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج اصلا يعتبر كافر عندهم فحينئذ نقول بهذا الاعتقاد كل واجب تاركه يعاقب ثم في الاخره أو فيما يتعلق بالبارجه لو علا قد يعفو عنه وقد لا يعفو عنه وهذا ليس محل محل بحثنا والصواب ان ترك المؤاخذه خارج عن حد الواجب عن الواجب وقولهم ترك الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب غير أن الحكم يجوز تخلفه هذا ليس بلازم في الدنيا انما هو ماذا هذا لفعل البارئ لو علا والا الا الاصل ان العقوبه لازمه العقوبة لازمة لازمه نقول من من ترك واجبا كبيرا للوالدين فالعصر فيه انه يعاقب هذا الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم حينئذ يكون يعفو عنه او لا يعفو هذه مساله مساله اخرى قال فتوحي او قال صاحب التهبين مثاله لو ترك الصلاة المكتوبه ثم تخلف العقاب عنه للسبب لازم بمقتضى الحد الا تكون المكتوبه واجبه وهو باطل ما هو وهو, وهو باطل يعني الزمن بماذا بكونه قد يترك الواجب فلا عقوبه فلا يسمى واجبا اذا الحد يعتبر باطلا قل لا هذا ليس بلازم ليس ليس بلازم لانه تارك والاصل فيه انه يعاقم اما كونه يعفى عنه او لا هذا في علم الغيم وليس من شأننا البحث فيه قال وهو باطل وهذا النقد من حيث العكس وهو قولنا كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب مع كون اصل انه يعاقب كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب فيبطل بما بما ذكرنا والاظهر لا, والأظهر لا فلو قال كل ما لم يترتب او كل ما لم يرتب شرع على تركه العقابه ليس بواجب صحة صحه لو قال بان كل ما لم يرتب عليه الشرع العقاب فليس بواجب صحة لكن كل من لم يعاقب الشرع على تاركه بكونه ليس بواجب لا ليس بلازم بل قد يكون واجبا والشرع ترك العقوبة عليه وعنئذ لا يلزم منه ماذا نفي وصف الوجوب عنه ولذلك لو علم لو علم بطريق ما أن زيد من الناس ترك واجبا فعفى الله تعالى عنه حينئذ في الدنيا هل يكون واجبا عليه او لا يكون واجبا مع العلم بماذا كوني قد عفا الله تعالى عنه اذا العلم بكون البال قد عفا عنه لا يرفع وصفه بكونه بكونه واجبا اذا هذا التعليل يذكره أكثر الوصوليين أكثر الصراحه اذا جاءوا الى هذا التعريف نقدوه به بهذا المعنى وهذا ليس بصوابه ظاهر اللهعلمه ليس ليس بصواب اذا الأظهر لا فلو قال كل ما لم يرتب الشرع على تركه العقاب فليس بواجب نصحا وقوله لازم بمقتضى الحد الا الا تكون المكتوبه واجبا اقول الظاهر انه ليس بلازم ليس ليس بلازم وهذا النقد من حيث العكس هو قولنا كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب هذا ليس بصواب ليس ليس بصواب لان الاصل أنه يعاقب هذا الذي يوضع عليه الحد ويرد عليه من حيث الطرد ضرب ابن عاشر على ترك الصلاة هذا عقاب اولا من الذي سماه عقابا عدم ليس الشرع شرع أمر بالضرب ثم الضرب المراد به ضرب تاديب وليس هي عقوبه شرعيه من جهه البارز الا وعلا اين نقول تسميته وعقوبه فيها نظر العقوبه التي هي العقوبه الشرعيه التي رتبها البارده لو على على شيء ما وانما الضرب المراد به هنا ضرب تاديب ويرد عليه من حيث ضرب ابن عشر على ترك الصلاه اذ الصلاة فعل عوقب تاركه وليس بواجب على المذهب اذا ابن عشر ضرب عوقب هل الصلاة واجب عليه الجواب ليست بواجبه اذا وجد العقاب على الترك وانتفى وصف الوجوب هذا الذي أراده وجد العقاب على الترك وانتفى وصف الوجوب ليست بواجب عليه ليست بواجب عليه فجعله ماذا نقضا للحد وكذلك كل ما ادب على الصغير على تركه هو معاقب عليه وليس بواجب عليه والصواب هنا نقول ان الضرب هنا ليس عقوبه بل من التاديب من باب التاديب بدليل أنه لو ترك الصلاة هل ياثم ولا دعنا من العقوبه الاثم متفق عليه هل ياثم ولا ابن عاشر اذا ترك الصلاه هل ياثم لا ياثم إذا لم ياثم فعاقبته كيف يجتمع الأمران فالعقوبه ليست لي ان سميت عقوبه ليست مبنيه على كونه ترك واجبا اولى وانما هي للتاديب فحسب ولذلك المذهب انها ليست بواجبه فلو ترك الصلاه لا يقال بانه آثم وعاصا اذا إذا ارتفع وصف الاثم ووصف العصيان ارتفع وصف الوجوب وليس بناء على على الضرب ونحوه بكونه عقوبه اذا هذا اراد اراد عليه اذا هذا التعريف الاول وهو ما يعاقب تاركه رد بجواز العفو ونحن نرده بان جواز العفو لا دخل له في الحد وانما هو بالنظر الى البار بجلا وعلا وعلى هذا الحد لا باس به لا, لا بأس به ولذلك قال تعالى من يعص لها ورسوله فقال ضل ضلالا مبينا عمم ومن يعص لها ورسوله عام جميع الافراد اليست هذه الصغة عموم صيغه عموم كل من عصى تقول ضل مع كوني ماذا يجوز ان يعفو البارئ لو علا عنه لكن في الدنيا نصفه بذلك نصفه بذلك الحد الثاني أن الواجب ما توعد على تلقي بالعقاب ما الفرق بين بين الأول؟ الأول جزم بالعقاب ما يعاقب تاركه جزم والثاني توعد وقد يعاقب وقد لا لا يراد تعديل الحد السابق حينئذ رتب عليه الوعيد ما توعد على تركه بالعقاب توعد بالعقاب على تركه كذلك يقال فعل فعل المكلف توعد من جهه الشارع على تركه ضمير يعود إلى ما بالعقاب هذا متعلق بقوله توعد والعقاب كما مره وهو اعم من الذي قبله لان كل معاقب على تركه متوعد عليه وكذلك وليس كل متوعد عليه بالعقاب معاقبا عليه اذا يكون عام من السابق كل من توعد بالعقاب فقد يعفو الله تعالى عنه ولكن كل من عوقب فهو متوعد حصل الوعيد اولا ثم قد يعاقب وقد لا, لا يعاقب قال لان كل معاقب على تركه متوعد عليه وليس كل متوعد عليه بالعقاب معاقبا عليه لجواز العفو بعد الوعيد وهذا خارج عن حقيقة الحد ليس بحثنا فيه في هذه الخصيصه وانما بحثنا في ماهيه الواجب باعتبار الشرع وليس مما يدخل في في حقيقه الواجب ما يترتب عليه من العفو وعدمه ولذلك الحكم على الشيء خارج عن ماهيته حكم على الشيء خارج عن ماهيته فالعقوبه خارج عن المهية قد تحصل وقد لا تحصل هذا شيء خارج عن ماهيه الواجب اذا النظر إلى الى الحقائق ونقض عكسه بصدق عاد الله تعالى هذا على على مذهب المعتزله قالوا اذا توعد إذا اذلزم العقاب هذا على مذهب معتزل اما عند اهل السنه فلا معناه عندهم أن الوعيد من الله تعالى يلزم العقابه يلزم العقابه لأن الوعيد خبر وخبر الله تعالى صادق مقدمات لابد من وقوع مخبره وإذا لازم وقوع مقتضى الوعيد صار هذا التعريف كالذي قبلهم يعني على مذهب المعتزله قد يكون الذي اجاب هنا على هذه العقيده جعل هذا التعريف كالسابق بمعنى ماذا أن الاعتراض واحد الأول قال ما يعاقب تاركه اذا العقوبه حاصله فانتقض بجواز العفو الثاني قال ما يتوعد على تركه بالعقاب قال التوعد يستلزم العقاب اذا لا فرقه بينه وبينه بين الأول لكن هذا ليس على طريقه أهل السنه والجماعه لكن ليس هذا واردا الأصل اهل السنه والجماعه لانهم يقولون يجوز العفو عن أهل الكبائل من هذه الامه وان لم يتب منها مات على على كبيره باجماع السلف او حكم قطعي دل عليه الكتاب والسنة انه من مات على ذنب دون الشرك حينئذ ماله ما الى تحت المشيه ماله ما الى البارجه لو علا وذلك لوجهين احدهما جواز تعليق اقاء الوعيد بالمشيئه جائزه ولا يجوز عقلا جواز تعليق اقاء الوعيد بالمشيئه مثل أن يقول صلي فانت تركت الصلاه عاقبتك ان شئت جائز عقلا ام لا والبحث هنا قد يقول قال لماذا لا ناتي الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشق لا المخالف هنا معتزلي والمعتزلي قد لا بل دلالات الكتاب والسنه هذه عنده فيه فيها نظره انما المرجع دائما الى الى العقل ولذلك دائما يناقشون به بالجواز العقلي وعدمه هل يمتنع عقلا ان يقول صلي فانت تركت الصلاه عاقبتك ان شئت جاز او لا جاز لان الامر هو الله عز وجل لا لا معقب لحكمه عينيد نقول إذا أمر بالصلاة ثم قال فانت تركت الصلاه فالامر الي عاقبتك ان شئت اذا علق العقوب على على المشيئه وهذا جائز عاقلا فاذا تركها بقي في مشيئة الله إن شاء عاقبه بمقتضى الوعيد وان شاء عفا عنه بمقتضى الرحمه والجود والكرم ودل على ذلك كذلك الكتاب والسنه والاجماع و... وإذا جاز تعليق إيقاء الوعيد بالمشيئه لم يلزم من صدق الايعاد وقوع مقتضاه من من العقابه اذا الاعتراض الذي ذكره معتزله باطل الثاني أن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا يعني إذا رتبت الوعيد على ترك امر ثم عفوت هذا يعتبر ماذا في الشاهد بين الناس مخلوقين بعضهم مع بعض يعتبر ماذا تبر كرما وجودا ورحمة وسعه حينئذ لا مانع ان يكون الغائب كذلك هو البارئ جل وعلا وهو بارج للوعل هذا ما يسمى بالقياس الاولاء ان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا اي فيما يشاهد من أحوال العقلاء فلا يقبح غائبا أي في حق الله عز وجل لانه غائب عن الابصار ان كان شاهدا لخلقه اما ان اخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد فلاجماع العقلاء على حسن العفو العقلاء اجمعوا على ذلك وبالجمله فترك الوعيد إلى العفو حسن مجمع عليه في عرف في عرف الناس في عرف الناس اذا دل الكتاب والسنه على أن العفو عن عما مات وترك واجبا انه جائز شرعا بل هو جاء به شرعا انه جائز عقلا كذلك قال في التحبير ورايت كثير من الشافعيه كالغزالي وغيره يقولون خلف الوعيد من الله محال هذا باطن خلف الوعيد من الله محال باطل وعند المعتزله ان العفو عن فاعل الكبائر ما لم يتب محال وانه مخلد في, في النار مخلد في النار خوارج قالوا ماذا قالوا كافر والمعتزله قالوا منزل بين بين المنزلتين اجمعوا على امرين اجمعوا على اخراجه من الإسلام خوارج المعتزله واجمعوا على تخليده فينا واختلفوا في ماذا ها في حكمه في الدنيا سمى مسلما او لا عند الخوارج كافر وعند المعتزله منزله بين المنزلتين ايهما اقرب ها ايهما اقرب إلى الشرع خوارج خارج اقرب لماذا لان لم يحدث وصفا ثالثا ليس عندنا الا مسلم وكافر فاذا خرج عن الاسلام دخل بالكفر قطعا واما خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر هذا لا لا, لا يعتبر مستقيما لا شرعا ولا ولا عقلا الحد الثالث من الحدود ما يذم تاركه شرعا الواجب ما فعل مكلف يذم تاركه شرعا يعني تارك هذا الفعل من جهه الشرع قال ابن البقلاني وبعض اصحابنا الحنابلة وغيرهم وزاد ابن البقلاني بوجه ما ليدخل الموسع وفضل الكفايه سياتي ونقض طرده بالنائم فما يذم تاركه شرعا تاركه. طيب النايم يدخل الوقت ويخرج وهو تارك للصلاه هل يذم لا يذم اذا ترك واجبا ولا يذم نقض قنذا هذا, هذا ناق بناء على انه مخاطب بناء على انه مخاطب وانقضى طرده بالنائم فلا يذم تاركه تارك الواجب والناس وكذلك مسافر صوم المسافر فانه يذم بتقدير ترك الجميع يعني ترك في وقته وهو غير مخاطب في العصر دخل وقت الصلاه وخرج لا يذم متى يذم إذا لم يقضيه ولذلك قال بوجه ما بمعنى انه يذم في حال دون حال يصدق عليه وقت نومه انه تارك للصلاه هل يذم لا يذم لكنه لو استيقظ من نومه فترك ذم اذا يذم بوجه دون دون وجه كذلك صوم المسافر لو افطر ها ترك واجبا ترك واجبا متى يذم اذا لم يقض اذا لم ياتي بالقضاء اذا يذم من وجه دون دون وجه قال القاضي عضد الدين المراد بالذم شرعا نصر الشارع به أو بدليله وذلك انه لا وجوب الا الا بشرع يعني لا ذم الا من جهه الشرع لا من جهه الشرع ان كان المراد لا ذم يعني بمعنى لا عقابه قد قال بانه لا يكون الا من جهه الشرع بل هو لا, لا يكون الا من جهه الشرع واما ما يترتب على الوصف بالمساله التي مرت معنا التحسين والتقبيح قلنا يترتب عليه المدح والذم قبل الشرعي اولى قلنا عندنا مدح وذم وعندنا عقاب والثواب الاشاعره منع ماذا النوعي اولى منعوا النوعي الوصف بالقبح والحسن قبل الشرع والثواب والعقاب والمعتزله اجاز النوعين وقلنا اهل السنه والجماعه وسط اخذوا بعض قول الاشاعره ليس اخذوا وانما الاشاع الذين خرجوا بعض قول الاشاعره هو قول اهل السنه والجماعه وقول بعض المعتزله هو قول اهل السنه والجماعه البعض الذي عند الاشاعره هو ماذا أنه لا عقاب ولا ثواب إلا بعد الشرع واما لا ذم ولا تقبيه قبل الشرع فلا واخذ من المعتزله اوافق أو المعتزله اهل السنه في كونه قبل الشرع يوصف بالحسن والقبح فيقال هذا حسن ويلزم منه المدح وهذا قبيح ويلزم منه الذم اذا الذم والمدح إذا لم يكونا بمعنى العقاب والثواب هذا يكون عقليا لا يحتاج لماذا إلى شرع ولذلك التوحيد حسن ممدوح فاعله قبل الشرع والشرك قبيح مذموم فاعله قبله قبل الشرع وهذا من أعظم الادله على أن من وقع في الشرك صدق الوصف عليه ليس عندنا قبل الشرع قبل قامت الحج قبل صار قبل بعثة الرسل ولذلك دل الكتاب والسنه كما مر معنى كلام الشيخ سلام أنه رحمه قابل الشرع يوصف بكونه بكون الشيء شركا وبكون من وقع فيه فهو فهو مشرك ثم يذم اذا مت نقول هو خالد مخلد في النار اما على ذلك بالشرع واما قبل ذلك فلا ومع ذلك نقول يوصف بالشرك وهذا محله اجماع ولذلك كل من تامل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهرت له المثل هذه الايه فقط لو تاملها لعلم انه يوصف بالشرك قبل الشرع لانه قال وان احد من المشركين وصفه بماذا بالشرك ثم قال مشركون لفظ عام قال فاجره حتى يسمع اذا قال مشركين قبل أن يسمع حتى يسمع كلام الله اذا هو قال وان احد من المشركين وصفه بالشرك ولم يسمع كلام الله قبل بلوغ الحج فدل ذلك على انه يوصف بالشرك ويشتق له منه اسم فيقال مشرك كل من ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو طاف بالقبر أو, أو من انواع الشرك التي لا تنتهي ولا تحصى كل زمان انتحلونا جديدة جديده عين هؤلاء عباده القبور باجماع السلف انهم مشركون بل من لم يحكم عليهم بالشرك هذا يخشى عليه أن يلحق بهم لأن الأصل هو هذا انه يلحق بهم وهذا مزلق خطير ان بغيت في هذه المساله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين قال حتى تأتيهم البين وصفهم بماذا بالكفر والشرك هذا واضح بين قرآن كله من اوله الى اخره وصف قبل بلوغ الحجة وصف من وقع في الشرك بالشرك ولم يقع نزاع البت بين سلف في هذه المساله بل لا يعرف خلاف قبل شهر الاسلام لتيميه في هذه المساله البت وانما ثم كلام له سمسك به البعض فنفى وصف الشرك وبعضهم نفى الحكم فيه في الدنيا فضلا عن عن الاخره اذا المراد بالذم شرعا نص الشرع عليه او بدليله وذلك انه لا وجوب الا, إلا, بالشرع. لا وجوب إلا بالشرع فلا اشكال اما الذم فعلى ما ذكرناه قال بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الموسع الموسع اوقات الصلوات الخمس اوقاتها موسعه بمعنى ماذا انها تسع الصلاه وغيرها كذلك من جنسها من غيرها لا اشكال فيه حينئذ نقول تسع الصلاه وغيرها متى, متى تجب الصلاه باول الوقت باول الوقت حينئذ اول الوقت وجبت الصلاه وجب عليه ان يتطهر فيصلي اخر الى اخر الوقت هل يصدق عليه بانه تارك للواجب في أول الوقت في اول الوقت كيف هل يصدق عليه انه تارك نعم تارك هل يذم لا لا يذم متى يذم اذا ترك مطلقا اما اذا ترك في اول الوقت أو في اثناء الوقت لا يذم ولذلك قد تؤخر الصلاه من أولها إلى آخرها حينئذ لا نقول بانه يذم اذا نفي الذم هنا لا على وجه الاطلاق وانما بوجه ما فيذم في وقت دون وقت بمعنى انه إذا أخرى فيما اذن له من جهه الشرع التاخير عن أول الوقت لا يذم متى يذم إذا أخرج عن وقته كذلك قضاء الصوم مثلا عنده من ثاني شوال الى ان يبقى قدر الايام قبيل رمضان الاتي حينئذ قال هذا واجب موسع يعني عليه خمسة أيام حينئذ انت وما شئت في اي وقت لا يتعين عليك لا يكون معينا مضيقا الا اذا بقي خمسه ايام عن رمضان الاتي حينئذ يكون ماذا يكون فرض ويكون مضيقا واما قبل ذلك فهو موسع حينئذ نقول قد ترك يسمى تاركا في شوال لم يقض فواتارك لقضاء الواجب فاذا القاعده هو تارك إلى آخرين لكن متى يذم إذا ترك مطلقا يذم بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الموسع فانه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض وفعله في بعض لم يذم صحيح لا يذم لا يعاتب وكذا فرض الكفايه فانه يذم تاركه اذا لم يقم به غيره في ظنه واضح فرض الكفايه الصلاه على مثلا حينئذ لم يكن الا ثما 10 من الناس اذا ترك الجميع اثم كذلك إذا ترك البعض وفعل الاخرون من ترك هل يذم هل يذم هل هو تارك للواجب تارك للواجب تارك للواجب لان من صلى ليس كل تارك للواجب يذم لابد من, من قيد حينئذ يذم إذا ترك الفرض فرض الكفايه هو وغيره فيذم مطلقا واما اذا ترك هو وفعل غيره فلا يوجه اليه الذم البته وبهذا القيد حافظ على عكسه فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود عن الموسع والكفايه لكنه خلى بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود وهو صلاه الناس وهو صلاة النائم والناس وصوم المسافر فانه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر الاصل في انه كسابقه ان النائم وقت النوم إذا خرج الوقت لا يذم متى يذم اذا ترك اذا, إذا ترك الحد الرابع ما يخاف العقاب بتركه ما يخاف الأول يعاقب ثاني يتوعد ها ثالث يذم هنا ما ذكرها قال يخاف يكفي لا يكفي ولذلك التعبير بالخوف تعبيره ضعيف غبير ضعيف ما يخاف العقاب بتركه يخاف العقاب بتركه وهو مردود بما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فانه يخاف العقاب على تركه فيبطل تركه والتعبير بالخوف اضعف الحاجه الخامس وهو اولى الحدود ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا هذا اللي اختارهم فيه اختصر التحرير وكذلك تبع لاصله الذي هو التحريم ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ما ذم شرعا هذا كسابقه زاد عليه ماذا قصدا مطلقا وهذا تعريف للبيضاوي الشافعيه ونقله في المحصول عن الباقلاني هكذا بالتحبير الصاب عن ابن الباقلاني وقال في المنتخب انه صحيح من الرسومي لكن فيه نقص تعبير هكذا في التحبير وصرح المختصر لكن فيه نقص وتغيير نقص وتغيير وتغيير ابن الرازي عبر في المحصول والمنتخب بقوله ببعض الوجوه أو على بعض الوجوه وتبعه صاحب التحصيل وابدله صاحب الحاصل بقوله مطلقا اذا غير فيه غيرا صابح لكن فيه نقص وتغيير نقص وتغيير على بعض الوجوه غيرها ماذا بقوله مطلقا وتبعه الطوفي في مختصره ولم يقل قصدا لم يقل قصدا قال ابن مفلح في أصوله بعد حد ابن المقلان فلو قيل ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا صح يعني الحد الذي ذكرناه قوله ما ذم هو خير من قولهم ما يعاقب تاركه لجواز العفو ومن قولهم ما يتوعد بالعقاب على تركه لما فيه كما تقدم وهذان التعريفان صحيحان كل هذه التعاريف صحيحة لكن قد يعترض على بعضها كما يعترض على على غيرها يعني كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لا يوجد حد في الدنيا سليم من الاعتراض وهذا الذي رجحه قال ما ذم أذم حكم والحكم على شيء فرع عن ان تصوره اذا هذا حكم والع اصل فيه عدم الخلاف في الحد هذا اول نقد هذا اول نقد عليهم اعتراض عليه وعنده من جملة المردود أن تدخل الاحكام في بالحدود اذا ما من حد الله وهو معترض عليه لكن يقال تقريب المهية تقريب الماهيه الحقيقة ويعبر عما عقب تارك حصل به قربه اما المعاني البعيده الذي هو اشبه ما يكون بما قد لا يستحضر طالب العلم الا المتمكن في الفن هذا لا يريده لا ادع اعتراضا يعني الموسع تركه في بعض وقت لا يتصور أن الصلاه الا واجبة في الوقت هذا الاصفيه لا, لا يستحضر في نفسه إلا أن الصلاه واجبة ثم الوقت له اول واخر كونه ترك اولا ويصدق عليه تارك واذا اخرج ثم إلى اخره تفصيلات هذه قد لا يحتاجها طالب العلم فضلا عن عن المسلم لكن باب ضبط العلم ومن قوله ما يخاف العقاب على ترك اجل مشكوك في وجوبه كما تقدم واحتارز ووقوله ما الذي تذق على فعل مكلف ما ذم واحتارز به بقول ما ذم عن المندوب والمكروه والمباح المندوب هذا لا ذم بل مدح و المكروه على ذمه في ذم والمباح لا مدح ولا ذم المباح لا مدح فيه ولا ذم باعتبار ذاته اعتباري غيره في تفصيلاتي المكروه يذم او لا يذم يذم لكن يذم على ماذا على تركه او على فعله على فعله على إذن احترز بقوله ما ذم ما تعرفه ما ذم شرعا تاركه. تاركه احترز به عن المحرم والمكروه عن المحرم والمكروه ما ذم فاعله محرم ماذا بكم ما ذم تاركه تارك. هذا احترز به عن ما ذم فاعله لان الترك يقابل الفعل اذا احترز به عن عن المحرم والمكروه صواب ان المحرم والمكروه عند فعله يذم والواجب عند فعله عند تركه يذم اذا هما متقابلان هما متقابلان والمراد بذم تاركه أن يرد في كلام الله تعالى او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع الامه ما يدل على الذم وهذا التعريف اعم مما قبله يعني من التعاريف لان كل معاقب أو متوعد بالعقاب على الترك مذموم كل معاقب فهو مذموم كل متوعد بالعقاب فهو مذموم اي يستحق الذم وليس كل مذموم معاقبا أو متوعدا على الترك على على الترك لجواز أن يقال صل او صم فان تركت فقد اخطات وعصيت ولعقاب عليك جائز عقلا ولا اشكال فيه لأن العقابه موضوع شرعي فللشرع أن يضعه له وله أن يرفعه لكن مع الاوامر يضعه مطلقا هذا تعبير صاحب التهبير في نظر يعني يقول العقاب موضوع شرعي لا شك أنه من جهه الشرع هو الذي وضعه فللشرع ان يضعه له وله أن يرفعه لكن باعتبار الأوامر في الشرع وضعه مطلقا ولم يرفعه البتة ليس عندنا امر ببر الوالدين ويعفى عن بعض دون بعض تارك وانما كل من ترك بر الوالدين الاصل فيه انه معاقب كل من ترك الصلاه الاصل فيه العقاب كل من ترك الزكاه الاصل فيه العقاب فكيف يقال بانه يرفعه في موضع دون موضع وانما اراد به ما اشار اليه سابقا وهو جواز العفو جوازه العفو وهذا خارج عن عن الحقيقه اذا قوله فللشرع ان يضعه له وله أن يرفعه نقول لكن مع الاوامر من الشريعه كتاب والسنه وضعه مطلقا والرفع انما يكون في الاخره يكون في في الاخره والذم والعيب وهو نقيض المدح والحمد يقال ذمه يذمه إذا عابه والعيب النقص فكان الذم نسبة النقص إلى الشخص فقولنا ما ذم اي معيبا وقوله شرعا اي احتراز عن ما عيب عقلا أو عرفا عيبا عقلا او عرفا وكثير من الافعال يذم فاعله عرفا لا شرعا فلا يكون واجبا لان الاعتبار بالذم الشرعي الاعتبار بالذم الشرعي لان الذم لا يثبت الا بالشرع خلافا لمقاله المعتزله بالعقل وهذا يسلم هو السابق قلنا ان كان المراد بالذم هو العقابه فلا هذا لا يكون الا من جهه الشرع وان كان المراد به وصف للفعل مكنه مذموما هذا لا يشترط فيه الشرع ولا يشترط فيه في الشرع ولذلك قرر المقيم في مواضع عديدة كشيخه الشيخ الاسلام تيمور رحمه الله تعالى ان التوحيد واجب بالعقل والشرع والفطره عقل كيف العقل اي قبل الشرع والشرك محرم بالعقل والشرع والفطره كل هذه ادله تدل على قبح الشرك اذا قول شرعا احتراز عن ما عيب عقلا او عرفا على التفصيل الذي ذكرناه تالك هو احترز به عن الحرام فانه يزم شرعا فاعلهم وكذلك المكروه العصر فيه ذلك قصدا هذا فيه تقريران موقفان على مقدمة وهي أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية يعني كل تعريف ليس على اطلاقه لا بد ان يقام من حيث كذا كما مر معنا في تعريف الحكم من حيث انه مكلف هذه الحيثيه عند أرباب التصنيف واصحاب الحدود قد يصرحوا بها وقد لا يصرحوا بها قد يصرحوا بها وقد لا يصرحوا بها كل حد لابد ان يكون فيه ماذا اعتبار معين عرفته باعتبار معين حينئذ قوله قصدا هذا انما التعريف هنا بالحيثية اراد ان يقرر بهذا القيد مقدمتين او تقريرين او تقديرين لكن مبنيا على لكن مبني على مقدم وهي أن هذا التعريف انما بالحيثية أي الذي بحيث لو ترك لذم تاركه من هذا القيد ما ذم تاركه شرعا أو ما ذم شرع تاركه قصدا اذا من هذه الحيثيه الترك والذم فترتب الذم على على الترك قال الذي بحيث لو ترك يعني هذا الفعل لذم تاركهم اذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه وهو باطل يعني ولو كان العذر هل كل واجب يذم على تركه سؤال هل كل واجب يذم على تركه لا قد لا يذم قد ينام قبل الوقت ويخرج الوقت وهو نائم لا يذم ترك واجب اذا لابد ان نعتبر هذه الحيثيه بان الذم ل... بان الذم ليس مطلقا وانما هو من وجه دون وجه هذا المراد بالحيثية المراد به بالحيثيه ولذلك قال اذ لو لم يكن بهذه الحيثيه لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه وهو باطل يعني لو كان لعذر إذا علم ذلك فاحد التقريرين أنه إنما اتى بالقصد لانه شرط لصحه هذه الحيثيه اذا التارك على سبيل القصد لا يذم اذا المتى يذم إذا قصد الترك إذا قصد الترك إذا لم يقصد فلا يذم فالناس لا يذم و لا. لا يذم والساهي والغافل لا يذم ومن أخذ البنجا لتداوين لا يذم اذا ارتفع الذم عنهم مع وصفهم بكونهم مالكين للايه للواجب الثاني انه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاه ثم تركها بنوم أو نسيان وقد تمكنا ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لانه ما تركها قصدا يعني بقي ماذا دخل الوقت فنام هل يجوز له أن ينام بعد دخول الوقت هذه مساله خاصه طلاب العلم يجوز او لا يجوز يجوز يجوز أن ينام بعد دخول وقت حينئذ لكن يقيد اذا دخل الوقت واراد ان ينام لو حلال اما ان يبقى من الوقت قدر فعل الصلاه فلا يحل له النوم ان يبقى من الوقت قادر فعل الصلاه يعني يبقى الى إذا كان يؤذن العصر الساعه 4 يبقى الى الرابعه إلا, الا ثلث مثلا او الا رفيان لا يجوز لكن لو اذن في الساعه 12 12:30 اراد ان ينام جاز له جاز له ان ينام حينئذ يصدق عليه انه تارك يصدق ان تارك الواجب يذم لا يذم لما قصد هو نوى انه يساقض قبل خروج الوقت فيصلي حينئذ هو تمكن من الوقت دخل الوقت وقد تمضي عليه ساعه ثم ينام خاصه اذا كان الوقت طويلا كالعشاء حينئذ نقول جاز له ترك الواجب مع نفي الذم وتركه الواجب ليس قصدا والذم حينئذ مرتب على على القاصد اذا لا ذم مع عدم القاصد حينئذ يدور معه وجودا وعدما الذم مع القاصد إذا انتفى القصد انتفى انتفى الذم ولذلك قال احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاه ثم تركها بنوم أو نسيان وقد تمكن يعني دخل عليه الوقت واستطاع ان يصلي لكنه ترك عمدا ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لانه ما تركها قصدا يعني قصدا ترك الإخراج عن وقتها فاتى بهذا القيد لادخال هذا الواجب في الحد ويصير به جامعاً ولم يذكر في المحصول والمنتخب التحصيل والحاصل والطوف هذا القيد الذي هو القصد الذي هو هو القصد ان كان فيه شيء من من الاعتراض قوله مطلقا فيه تقريران ايضا مقفان على مقدمه وهي أن الإجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفايه قد يكون على العين يعني الواجب له اقسام ستاتيني كل ان شاء الله تعالى ستاتيني كلها ان شاء الله تعالى حينئذ نقول باعتبار الفاعل اما فرض كفايه او فرض عين واضح وباعتبار المفعول الذي تعلق به الايجاب قد يكون مخيرا كخيصال الكفاره وقد يكون محتما كالصلاه وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا الصلاه وقد يكون مضيقا كالصوم يصوم رمضان فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق انه ترك واجبا صحيح صدق أنه ترك واجبا اذا الصلاة تجب بأول الوقت ومع ذلك لا يذم عليها على تارك إذا اتى بها في اثناء الوقت ويذم اذا أخرجها عن جميع اذا من وجه دون وجه من وجه دون وجه إذا اخر الصلاة عن وقتها الأول أو عن أول وقتها يذم أو لا يذم في تفصيل إن أخرجها عن وقتها مطلقا ذم إن أخرجها عن أول وقتها وأداها في آخر وقتها صدق عليه أنه تارك للواجب في أول الوقت مع انتفاء الذم هذا الذي يعني هذا الذي يعني واذا ترك احد خصال الكفاره فقد ترك ما يصدق عليه انه واجب مع انه لا ذم فيه اذاه تا بغيره هو مخير بين ثلاثه اشياء كسوه او صيام ثلاثه ايام صام ثلاثه ايام عين واجب او لا واجب على تعبينه سياتي فيه واجب على تعبينه حينئذ قلت ترك واجبا اذا لا يذم صدق انه ترك الواجب ولا يذم بشرط أن ياتي بغيره ياتي لان مخير بين ثلاثة أشياء واذا ترك صلاه جنازه فقد ترك ما صدق عليه انه واجب وعليه ولا يذم عليه إذا فعله غيره لكن اذا ترك الجميع ها ذم اذا علم ذلك فاحد التقريرين أن قوله مطلقا عائد إلى الذم يعني مطلقا هل هو عائد الى الذم أو إلى الترك راجع اليهما باعتبارين مطلقا هل هو راجع الى الذم أو راجع الى الترك أو اليهما معا اليهما معا لكن باعتبارين مختلفين فلذلك احد التقريرين ان قوله مطلقا عائد الى الذم والتقدير ذما مطلقا وذلك لانه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفايه من وجه دون وجه ذم مطلقا هو الذي يصدق عليه انه ترك واجبا اما يذم في حال دون حال اذلا لانه قد تلخص ان الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه صحيح كم هذه 6 الواجب الموسع ها ذم مطلقا لا إذا ترك في اول الوقت على أن يفعله في آخر الوقت لا يذم اذا صدق عليه أنه تارك للواجب في اول الوقت مع انتفاء الذم اذا يذم من وجه دون وجه في هذه الصورة لا ذم لانه فعله في آخر الوقت لو أخرجها عن جميع الوقت ذم هذا في الواجب الموسعه المخير ان ترك الخصال الكفاره كلها ذم ان فعل بعضها وترك البعض لا ذم اذا في حال دون دون حال الكفايه ان ترك الجميع اثم جميع كل محل ذم ان ترك البعض وفعل البعض التارك يسمى تاركا للواجب وينتفي عنه الذم بشرط ان يفعله غيره اذا هذا من وجه دون وجه والذم على الواجب المضيق ها. هذا مطلقا ليس بتفصيل ليس عندنا ودون واجب وانما المضيق الذي لا يسع الا, إلا وقته يعني كصوم رمضان إذا كان شهره ثلاثين يوما لا يسع الا 30 يوما الذين صاموا صح التعبير حينئذ لا يسع غيره يعني من جنسه لا, لا يقول اليوم الايام البيض فاصوم البيض معه هذا قل لا يصح او عليه كفاره قتل مثلا فصام من اول شعبان وادخل مع رمضان ليكون قل لا لا يصح هذا لا يسع لماذا؟ لأنه للصوم فقط، للصوم للصوم فقط، هذا المضيق والمحتم يعني المعيق الصلاه هو مخاطم بها والواجب على العين كذلك، اذا هذه الثلاثه الانواع الواجب المضيق والمحتم والعين هذه الذم فيها مطلقا من كل وجه، فلذلك قال مطلقا ليشمل ذلك كله بشرط أو بشرطه ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك ترك الشيء من ذلك والتقرير الثاني ان مطلقا عائد الى الترك ليس الى الذم وانما عائد الى الترك وكلاهما صحيح والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفايه فانه إذا ترك فرض الكفايه لا ياثم بشرط ان يفعله الغير وان صدق أنه ترك واجبا وكذلك الآتي به آت بالواجب مع انه لو تركه لم لم يأثم يعني من اتى بالفعل في من اتى بفرض الكفايه اتى بواجب لو تركه ياثم لا ياثم لما يصلي الناس على الجنازه وانت تقوم تصلي معهم تصلي تنوي ماذا نفلا ولا واجبا, واجباً لو تركته تاثم لا تاثم اذا عندنا واجب تركه لا ياثم ب تركه وكذلك الآتي به آثم بالواجب مع انه لو تركه لم يأثم وانما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره وهكذا في الواجب المخير والموسع اذا هذه يشترط فيها الترك المطلق وأما الترك في حال دون حال فلا يعتبر تاركا للواجب الذي يستحق عليه الذم ودخل فيه ايضا الواجب المحتم والمضيق فرض العين الواجب المحتم هذا الترك مطلقاً يذم ليس فيه وجه دون وجه وكذلك المضيق ليس فيه وجه دون وجه دم يتوجه الترك مطلقاً الذم على الترك المطلق وفرض العين كذلك ليس فيه من وجه دون دون وجه لان كلما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضا إذا تركه هو وغيره فلما كان هذا الحد أجمع وامنع من غيره مع وجود بعض الخلاف فيه كذلك قلنا هو اولى من من غيره اذا مطلقا هذا باعتبار الذمي أدخل الواجب المضيق والمحتم العين واخرج الموسع والمخير والكفائي بشرطه و باعتبار التركي ادخل المخير والموسع والكفائي وكذلك المحتم والمضيق والعين تعريف الاخير لابن عقيم الحنبلي فانه بأنه بانه الزام شرعي الزام الشرعي وهذا أجودها لأن كل ما سبق اعتبروا اما كلها تجتمع في انها رسوم بمعنى أن الملاحظ فيها ما يترتب على الواجب لأن الذم هذا شيء خارج انت تصورت الآن معنى الحد الحد انما يعين لك الحقيقة المهية اما الذم والعقاب والثواب هذه فروع لوازم يعني ان جاء بالواجب مدحا واثيبا اذا جاء بالواجب مدحا اذا المدح خارج عن عن الواجب والثواب خارج عن الواجب كذلك إذا ترك عوقب العقاب خارج عن الواجب فلا اعتراض كذلك إذا قيل ما ذم تاركه اذا نقول هذا الذم خارج عن هذا يعتبر ماذا يعتبر رسما ليس بحد ولا ولا بتعريف لكن الزام الشرعي هذا أقرب الحدود الى عدم مما مر قال ابن عقيل الثواب والعقاب واحكامه ومتعلقاته فحده به يأباه المحققون قال المرداوي وهو حسن وهو حسن عن هذا التعريف حسن مع انه رجح السابق لانه فيه تفصيله تتعلق بالواجبات اكثر ادخل واخرج داخلي ثم يناسب القوم حدود هذه فيها فيها تحريك للاذهان وفيها فوائد كثيره جدا يعني تذكر تذكر بعض المسائل ولا توجد إلا الا في شرح الحدود فقط ضوابط وما الى اخره ونقد لبعض الاشياء لا توجد إلا عند شرح الحد وقد يشرح الحد في صفحات وتجد فيه من الفوائد ما لا تجده في في غيره اذا الثواب والعقاب احكامه متعلقه يعني احكام الواجب ومتعلقاته فهي أشياء خارج عن عن الحقيقه تحدده به يا اباه المحققون وهو حسن وهو, وهو حسن إذن هذا تعريف الواجب عرفنا الفرضه في اللغة والواجب في اللغة اللغه وكذلك الواجب في في الصلاح يعبر بعضهم به بالشرعي عرفنا حقيقه الواجب الصلاح وعندنا بان هذه حقائق عرفيه الصلاحيه لا تنزل على نصوص الشرع مباشره بل لابد من التاني فيها على ما ذكرناه سابقا بمعنى ان هذا المعنى الزام الشرع هذا معنى مستنبط من الشرع حينئذ يقول هذا المعنى يوجد في الكتاب والسنه قد يدل عليه بلفظ الواجب وبغيره ما يسمى بصيغ الوجوب افعل نقول هذا دل على ماذا على الوجوب قد ياتي لفظ واجب وهذا محل البحث الذي اعنيه إذا جاء لفظ واجب لا يفسر بهذه الحقيقة وانما يتان فيها بمعنى انه ننظر الى السابق واللاحق انظر الى قرائن لانه فرع وليس باصلي كما نقول الاصل الحقيقة لا للمجاز فنحمل اللفظ على معناه اللغوي ولا نحمل على المعنى المجاز الا بقدرين وحيثما استحاله الاصل ينتقل الى المجاز كذلك هنا لا نحمل نصوص الوحيين على المعاني المصطلح عليها عند الاصوليين لان هذا في تجنن على الشرع يعني. جنايه على على الشرع وين وقع فيه من وقع حج في الحق واتباع الحق والدليل وليست الحج في فعل زيد من الناس وغيره حينئذ نقول النظر فيها بهذا بهذا الاعتبار عرفنا الواجب بقي ماذا الفرض ما معنى الفرض في الصلاح هل الفرض هو عين الواجب ام انه مغاير له وهذا الذي عنوان له الناظم قال والفرض والواجب ذو ترادف وما لنا نعمان الى التخالف هل الفرض غير الواجب ام هو هو ها فيه مذهبان للوصولين قيل هو الواجب وقيل هو ها مغاير الله بمعنى أن له الصلاح مغاير للصلاح الواجب الجمهور من المالكيه والشافعية والحنابل على الترادف وهو الصواب هو الذي قدمه النظم هنا والفرض والواجب ذو ترادف مذهب ابو حنيفه رحمه مذهب ابي حنيفه تعالى والحنفيه هو المغايره ولذلك قال وما لنعمان يعني اختار ما لنعمان الى الى التخالف يعني الى الى المغايره بينهم التخالف بمعنى المغايره فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني اذا فيه فيه مذهبان وتفصيل المساله ياتينا ان شاء الله تعالى في وقت لاحقين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين